كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناعص وعجبوا أَنْ جاءهم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 وَقَالَ قَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يرى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 فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو وثمود وقوم لوط وأصعاب الأيكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ اواب إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد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 إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بَنَّاءٍ غواس وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عَطَاؤُنَا فم ن او أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ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 إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي والأبصار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 مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْسْرَابٍ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ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 انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منثر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار خل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى اذ يختصمون ان يوحا لا إنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقوم